يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بنات خضر واخر يابسات لعلي لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال ستزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِّي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَفُوكُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امراه العزيز الان حصل الحق انرا والدته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه باللهي بوان الله لا يهدي كيد الخائنين